وَخُذُوهُمْ واحصروهم واقعدوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فخلوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بداوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 يائزون يبشرهم ربهم برحمته منه رضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.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 وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله الثقلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم, فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وضار أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذني ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا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 والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها فِيهَا خالدين فيها ومساكن طيبة, ومساكن طيبة في جنات عدن ورطوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 فَإِذْ رجعك اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فقل لَنْ تخرجوا معي لَنْ ولن مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي بالقعود إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ مع مَرَّةٍ فقعدوا مَعَ الْخَالِفِينَ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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم, وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ان لا مرجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن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 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون